فَإِن كَذَّبُوكَ فَإِنَّ رَبَّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَدَائِرَتُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۚ تِلْكَ الْقُرَى الَّذِينَ أَشْرَفُوا لَوْ شَاءَ ولا وَلَا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا إن تستبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرطون قل فلله حجة البالغة فلو شاء لهداكم قُلْ هَلْ مَشْهَدًا لَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَقًّا مَذَا تَنِي شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَسْتَفِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ َب بِآياتِ وَدَّذينَ ل ي مِونَ بِالآاصِتِ وَغُون بِرَِِّ معقِلُ أُتَعَلَ أَتلُمَا حَرَّ مَ رَّكُمعَلَكُم أَل تُ الش الشرِبُ بِهِ شَي وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطل وَنَا تَقُتُلُنَ النَّسِيحَ رَمَا مَنْ هُوَ إِلَّا ذِي الْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ